قبل الشروع أولا أن يعلموا مخارج الحروف والصفات ليلفغوا بأفصح اللغات محرر التجويد والمواقف وما الذي غزم في المصاحف من كل مقطوع ونوصول بها وتائم ثالمتكن تكتب بها